Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Thalika al-kitab Terima kasih. ولا تكون the mm -hmm. Teguhkanlah dengan sabar dan شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة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 انا نرض الله جزرك فاخذت قوم صاعقه لَعَنَكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلّلنَا Wahai yang وَإِذْ قُلْنَا دِخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاكُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَاياً وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ بَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنذَرْتَهُمْ من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب في أعصاك الحجر ففجرت من جثنتا عشرة عينا واشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا واشربوا من وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى Aduh, الحجارة أو أشد قسوة وإن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 Boleh! <susuk> ألا <تصفيق> أن <تصفيق> sc سرعوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يصرود ولا قدادتين <تصفيق> kan kula Tallagalahum Allah bikkuffirim, fakulilahm ma ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله til kafirina 'adhabum muhit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 Selamat them الله بصير الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا. मै One man. بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Sari kata oleh سَأَلْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ Yahdi mai ya Suha so كيف خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وَمَنَّ اللَّهُ بِغَافِلٍ النِّعَمَ بَاتَمَنُودَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَكُورًا لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ maqom tum, fa وعليكم ولعلكم تهتدون كما وَيُسَنُّ أذكروني أذكركم وش... al صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ ورحمة Kafirum, matum, wahum kufarul aulaiq, عليهم laghnetullahi wa al-malaikat wa al-nasi خالدين فيها لا يخف فف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم You'd be mine. I'll yeah, be والسحاب المسخر بين السماء والأرض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 Balahum hasratin alaihim, wmahum bixarjin min al-nafs. Terima kasih kerana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 hu bil la قم في انتصاص على المتقين I'm sorry. Bye. <gasps> Laila tasyaimil rafthu ila nisaikum. Henna libasul l-kum wa Almallohu an-nakum kun tum takhtanum afusakum fatab'alaykum wa'afah an-kum فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَظَامُئًا مّن كَانَتْ تَبْغُونَ لَنُكُم وَنَقُولُ اشْرَبُوا حَتَّى تَنفَجِيَا الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشرهم تلك حدود الله فلا تقرضوها Kazalik, Yubijnu Allah ayat-nya للناس لعلهم يتتقون. ولا تأكلوا أموالكم. Yes. اسَ وَنَكَانَ الْأَجَلَّتِ قُرْهِيَ مَا أُنْطِيتُ لِلنَّاسِ عِلْحَ وَلَيْسَ وَنَتْقُ اللهَ أَن أَنْكُم تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَذِينَ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ والفتنه عشان دم من القتل وان انتم اذا ان لي الكافرين فانني taqwallahu lamu anna allaha ma'al muttaqin wa anfiqū fī sabīlillāhi wa تُلْقَى <ترقوا> بِأَذِيْقُمْ <إلى> إِلٰتِهْلَكَه وَأَحْسِنُوا ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ وَاَنْتِ walum ma'tal la فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَلِضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِنْ لَأْسِهِ فَفِدْيَأَتُمْ فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي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 الحج أشهر إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا من ربكم. <تصفيق> سن وتن وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سر Al-Fatihah ان وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا 124. والله يعلم وأنتم لا تعلمون يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ Sjdil haram, wa ikhrajul akhir minnu akbaru عند Allah. Wal fitnetu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 وَمَن أَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَأَمَاتُوا هَؤُلَاءِ وَكَفَرُوا فَأُولَئِكَ حِزْبُ الضَّلَالَةِ أَمَّا لَهُمْ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا اسألونا كما ماذا فيقول للعفو كان ذلك يبين الله قولكم الآيات لكم تتفكروا dan lu luna... You Sari Oh. Uh -huh. Anasikum, وقدموا لانفسكم، واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقو، ير المؤمنين ولا تجعل الله غر ربة لي ايما لكم ان بين wall شهور فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن لَنَقَطُ يَتَرَبَّصْنَ رَبِّ ثَلَاثَةَ بِنَفْسِهِ وَلَا يَحِلُّ I'm whom... حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فعلم Al-Fatihah النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرون Wahai orang-orang yang beriman, pelajarilah dari وَمَن تَعُوهُمُ النَّلِ مُوسَى قَدَرُوا وَعَلَى مُقْتِرِ قَدَرُوا مَثَآً بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ قَنَّعَ innallaha bima ta'maluna basheed hafidh إِنَّ اللَّهَ لَكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا وَلِلَّتِينَ ظَلَمْنَ فِيهِنَّ كَافِرَةٌ بِابْنِ اللَّهِ <سؤال> sama mu الله ببعض لفسدت الأرض ولكن اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ رُسُلٌ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْكُمْ Makhluk yang menyekut na'amealahum fi sabiillillah, kala makhluk habat albatet, sabagai senabillah, fi kuli soubulah, tiada yang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 صَبًا وَبِلً فَتَأَنَّ كَمْ قَوْم صَدَّ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي فَإِنَّ الْفِرْدَاءَ مِنْ أَعْلَمِ الَّذِينَ يُفْقُونَ Thank you.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 لَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَعْلَامَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ خبيث من غتوب Tidak ada yang spiru an Bisalah kahudahum, walaikin yahdi man yasha. Wma tufiqu min khairi, fari anfusikum. Terima kasih kerana إلا أن تكون تجارتا حاضرة تديرون غابين كم فليس عليكم جُر She do. F'Alu, fa innu fusuqubku. Watqulillah wa syai in ali فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي ائتم من أمامته ولأتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتم ذنفا فانه اثم قلبه والله بما تعملون وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِغَالٌ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضٍ يا أمام تغور أنت تقر لا غرب ولا تكتب الشهادة وما كتم غافئ Allahu bima ta'manul alim, ilah jma'fi s-samawati wa jma'fi al-ard, wa in. Al-Fatihah al وقالوا سمحنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخدنا إنسينا. إن